السلام عليكم رحمة الله وبركاته. أخواني الأعزاء ساكن طيبين معكم أخوك 16 شاب يشتمن قناة توجيمز. قبل ما نبدأ بالقصة مجرد طلب بسيط حساب في إنستغرام راح يطلع لكم الحين على الشاشة سولي عليه فولو إذا حبيت يعني تسولف معي أو تعطيني انطباعك على القصة اللي الحين بنزلها. القصة اللي معانا اليوم قصة قديمة مشهورة بالمنتديات وكثير نزلوها قبلي بس على حسب طلبات شباب الإنستغرام يبون ينزلها لأن على قولتهم لينكها خاصة بالقصة. فأتمنى القصة تعجبكم. امور كثيره تصير بالعالم الثاني وما ندري عنها ما قد فكرت اذا غابت الشمس وجاهل الليل ملن عن يومها الغريب وش يصير حولك خلوني اعلمكم قصه ناصر ومحمد او الاصح بطل قصتنا محمد محمد كان ضيف عند ناصر واخوه جت الساعه واحدة بالليل وكانوا شباب جالسين قريب من جبل مشهور بالجن وكل عادة مثل اي طلعه حول النار وبعيد عن الناس راحت فيهم السوالف في العالم الجن وصار كل واحد منهم يقول القصص اللي حافظها هذه قاطع كلام ناصر قال يلا يا عيال من يقول لنا كفو يطلع معي الجبل الحين كلهم التفتوا البعض واستغربوا من كلام ناصر لان عارفين الجبل هذا مسكون وما هي مجرد قصص قال سالم يا رجال استريح بس الكل يدري انك بس كلام وهياط عصب ناصر وقال انا بس كلام طيب قدام العيال نروح بسيارتي للجبل ونوقف قريب منه ونطلع اهم مشي تلخبط سالم وقال لا لا يا عمي وش تحديات الاطفال هذه تبي تروح وروح لحالك وباللحظه هذه كان محمد مستغرب من كلام الشباب وبرضه مستغرب من الجبل اللي يتكلمون عنه بحكم انها ضيف يعني فقال الناصر انا بيطلع معك انصدم ناصر قال والله والله انك كفو شوف يا سالم الرجال ما هو انت قام ناصر والحقها محمد وراحوا للسياره وباللحظة هذه وقف عادل وقال لسالم يا سالم من جدك في جبل بالجن هذا قال سالم اي هي يا رجال معروف انها جبل مهجور من سنين طويلة وكانوا يشوفون فيه حرائق ويسمعون اصوات فعادل لبس نعوله وانتم بكرامة يبيل حق ناصر محمد يعني عشان يمنعهم انهم يروحون للجبل وقفها سالم وقال ما عليك ما عليك يا ابن حلام صدقني بيوصلوا نص الطريق وبيرجعون ناصر خوية وعارفه خواف من يومه وبالطريق للجبل كان ناصر يسوق السيارة ورجولها ترجف من الخوف وبرضو اللي زاد الطين الطينبلا أنه خاف إذا رجع بكلامه ورجع لسالم وعادل بضحكون ويسلون طول اليوم يتقطقون عليه طول الطريق وهم ساكتين وكان الهدوء هو سيد الموقف قال محمد ناصر وين هالجبل اللي تكلمون عنه قال ناصر باقي شوي بس نوصل بس يا محمد لو أنت خايف ترى عادي نرجع ما فيه أي شي يجبرنا لحنا نروح ونكمل ضحك محمد وقال أشوف تغير كلامك الحين قال ناصر ها لا لا لا بس يعني انت عارف انك ضيف وكذا فيادي لازم نخاف عليك شوي قال محمد يا عمي كمل كمل طريقك بس يقرا عضو خياطك ضحك ناصر وقال بس شو توجه سالك كيف كان خايف قال محمد اكيد من حياه يخاف ومن الغبي اللي يتحدي الجن انصح ناصر من كلام محمد وقال بس انا ما تحديت يا ابن حلال قال محمد رايح البيتهم وتقول ما تحديتهم صاحي انت يا ناصر طبعا كانوا يمشون بطريق مظلم طريق ما في لا سيارات ولا بشر ولا حيوانات وكان الطريق هذا هو المدخل الوحيد للجبل الجن وباللحظة هذه لمح ناصر جسم ابيض طويل مر من قدام السيارة على طول حط رجله على الفرامل بقوه ومحمد ناظر له خايف ويقول وش فيك يا ابن حلال قال ناصر والله اني شفت شيء مرمي قدام السياره قال محمد لا يا ابن الحلال شكلك تتخيل لاني ما شفت شيء انا وصلوا للجبل كان محمد ينادر لشكل الجبل وبرض الهدوء والظلام اللي حوله فقال ناصر بالله عليك وش نسوي حنا هنا قال ناصر والله هني مادري بس دام وصلنا بعد هالمشوار خلنا ننزل ناخذ رفه سريع ونرجع وبيني وبينك يا محمد من زمان ابشوف الجبل اللي مخوف الناس هذه نزل ناصر واخذ الكشاف اللي معاه والحقها محمد صاروا يطلعون للجبل مشي والغريب انهم كانوا يشوفون ملابس قديمة متقطعة وطايحة بالطريق اقطعوا تقريبا ربع الطريق والغريب ان ابراج الجوال اختفت فجاه وبدون اي سابق انذار بدوا يسمعون اصوات اطفال يلعبون ويضحكون جتها ام الركب من الأصوات وبدأ يحس أن أطرافها جمدت قال ناصر خلينا نرجع للسيارة قال ناصر ما أدري وين طريق السيارة عصب محمد وقال تستهبل انت الكشاف معك وبيدك من اليوم وتقول ما أدري وين طريق السيارة وباللحظة هذه سمعوا صوت حرمة نديم تطلب منهم يساعدونها قرر انهم يروحون لاتجاه الصوت وناصر يشتم ويسب نفسه على فكرة الغبية هذه من البداية قال ناصر يا محمد حتى لو جنيه اكيد تبي تساعدنا وتطلعنا من هنا قال محمد ما اتوقع يا ابن حال الله يستر بس وصلوا الاشجارة وكان اشجارة فيها مثل قطعة القماش تحترق الموقف شدهم كثير وصاروا ينظرون قطعة القماش وهم مستغربين وهنا حس ناصر ان احد يلمس رجلها من ورا لف بسر شاف طفل صغير وراه قال لها الطفل بصوت خفيف امي تقول انكم صحته اخوي من النوم اغمى على ناصر على طول من الخوف انتبه محمد عناصر انه اغمى عليه والمصيب انه ما يدري ليها اساس الاغمى عليه صار يهزه ويترجاه يصحى ويقوم وبلحظات بس حسن في احد يناظره لف على طول وراه وشاف حرمة شاف حرمة معها ولدها الصغير يبتسم لمحمد وقالت له وليد الصغير سكن جسم خويه كناصر وصرخت صرخه قويه هزت الجبل كله باللحظه هذه سمع عادل صوت صراخ فز بسرعه ويسمي بالله ويقول سالم سالم سمعت الصوت قال سالم اي صوت وش تخربط انت قال الصوت اللي قبل شوي صراخ قال له يا ابن حاول صوتك الا وانا من العيال تاخر نرجع لمحمد اللي كان طايح على الارض ويبكي ويرجف من المنظر ما هو مصدقه بعلم ولا بحلم كانت الحرمة تاكل ولدها الصغير وتصارخ محمد وتقول أنت صرت ولدي الحين. محمد كان يتقطع من الألم والخوف اللي مر فيه وكان يقول له هو يصارخ ويبكي أنا إنسان كيف صرت ولدك باللحظة هذه. ارقدت عليهم سكتة من رقبته ورفعتها وقالت أنا أدري إنك من الإنز بس أنت ذبحت ولد الصغير وانت مطالعه للجبل. دعسته نايم على الأرض ورمت محمد بقوة على الأرض وكانت طيحة نفسها كافية للداخل محمد بغيبوبه بعد يومين داق سالم على عادل وقال له قالوا عادل. تذكر يوم مشان وقلتلك ان العيال اكيد يسحبوا علينا ورجعوا للبيوت وما راحوا للجبل قال له عادليه قال له سالم للحين ناصر ما دق علي يا ورد أخاف صار فيهم شيء أنا بمرك الحين نبي نروح لبيت ناصر ونشوفه وبالفعل أول ما وصلوا لبيت ناصر شافوا أهل البيت والحارم متجمعين وكلهم كانوا بحالة هستيرية وكانت الشرطة عند باب البيت وابو ناصر يبكي على ولده مثل المجنون دخل سالم على ابو ناصر وشرح له الموضوع وقال لها ان ناصر ومحمد راحوا الجبل الجن قبل يومين انصدم ناصر من كلام سالم قال الملازم يا سالم معقوله ما دورتهم من ذاك الوقت قال سالم انا ما توقعت اصلا انهم راح يطلعون للجبل وهم عارفين اصلا الجبل فيه جن اللي يروح لها ما يرجع توقعت انهم كذبوا علينا ورجعوا لبيوتهم بلغ الملازم طلب من دورياتهم ان يروحون للجبل وحصلوا سياره ناصر عن مدخل الجبل وصاروا يدورون على ناصر محمد والمصيبه انهم حصلوا جوالاتهم طايحه قريبه من الشطره الملازم وقتها فقد الامل لان ما هي اول حاله تدخل هالجبل وما تطلع وهو ناصر كان عارف عن هالجبل ويدري بالاشياء اللي فيه بكمل قهر على ولده وقال لا حول ولا قوه الا بالله اللهم رد ابني ردا جميلا وبعد أسبوع من السالفة حلم سالم بواحد يكلمه بحلمه له أنا كنت أسمعكم لما كنت انتم تتكلمون وبرضه سمعت ناصر ومحمد لما قالوا بيدخلون الجبل عندنا كل اللي ابيه منك تبلغ اهل محمد و اهل ناصر انهم يقيمون العزة عليهم لان حياتهم انتهت ف من حلمه على طول نظر الساعة وكانت الساعة ثلاث الفجر جلس على فراشه معرق ما هو قادر ينام مرة ثانية ينتظر الصبح يطلع عشان يعلم ابو ناصر بالشيء اللي شافه ولما جت الساعة ستة الصبح راح لابو ناصر وعلمه بكل شيء ووقتها قاموا العزة على ناصر ومحمد للعلم حبايب محمد وهو متوفى وما عنده لأمها الكبيرة الكبيره بالسن واللي دخلت بغيبوبه من اول يوم اختفى فيها ولدها مرت اسابيع وشهور على الحاله هذه وبعد سنتين بالضبط بالعام 1997 حصلوا محمد بحاله هستيريه بحد القرى كان يضحك بشكل هستيري واذا شاف اي احد كان يصارخ عليه ويبكي ويقول نار نار فامسكوها للقريه وودوه للشرطه للعلم محمد كان بقريه تبعد اكثر من 600 كيلو عن قريتهم الاساسيه اللي فيها جبل الجن وكان شعرها طويل مرة ورجلها مبتورة وبرضه الدموع ما فارقت عيونها وحتى ملابسها كانت متقطعة وحالتها حالة كان الملازم ناظر لمحمد برحمة وحزن ومستغرب انها ما مات من نزيف مع ان رجلها انقطعت وما تعالج قال الملازم طيب كمل يا محمد وصار بعدين قال محمد قمت من نوم طويل اتوقع كنت نايم مدة 3 ايام كنت اشوف ناصر يتزب بقوه قدامي بالكاف اللي كنا فيه ما دخل فمنا لا مويه ولا اكل واللي ذبحنا اكثر خوف من المجهول حصلت خبز يابس ومويه ما كنت ادري من وين جاء اكلت الخبز وشربت المويه وانا قلت بتحولي بالكاف كان الكاف هادي ومظلم بس بحكم اللي جلست فيه فترة طويلة تعودت عيوني على الظلمة وطبعا ناصر خويي كانت حالته حاله كان ريقه يطلع من فمه ويرجع يغمى عليه كل فتره وانا ما كنت اقدر اتحرك بحكم الرجل اللي انقطعت مع اني ما ادري كيف عشت ولا ادري كيف انقطعت والمصيبة اصلا اني ما حسيت فيها يوم انقطعت بس درت اني الرحمة من ربي انسداهت على التراب وانا فكر بحالتي وباللحظة هذه ادخلت علي عجوز بالكاف وكانت تبكي فازيت على طول ووقف شعر راسي قالت يا ولدي انتو وخويك خسرتو كل شي بجيدكم هالمكان. واذبحت ولدي الحرمة فمصيركم للهلاك كل اللي قدرت اسويه وقتها اني اغمض وعيوني بقوة وابكي ابكي من القهر ابكي من الخوف اللي مرت فيه ولا بحياتي توقعت الامور هذه تصير فيني انا ليه دخلت مساكنهم انا ليه اساسا اذيتهم صرت اناظر ناصر ويرجف ومغمى عليه زحفت إليه ما وصلت له وصرت اسحب الملابس واقول تكفى يا ناصر قوم تكفى يا ناصر خلنا نشوف حل مشكلتنا هذي وباللحظه هذي سمعت صوت طلع من داخل ناصر كان صوت طفل ويقول ترى بطلع من جسم ناصر وبدخل فيك اذا ما وخرت عني على طول وخرت عنه صرت اسمع اصوات طبول داخل الكاب كانت رجلي تصب دم بحكم اني زحفت وحدك الجرح بالتراب اللو فجاه سحبني شخص من رجلي صار يسحبني بالارض على طول لفت بشوف وش الشيء اللي يسحبني وكان قزم كان يضحكه كأنه يتلذذ بعذابي ووقتها اغمى علي من الخوف مره ثانيه انت اخ عزيز وغالي ومن حقك تفضفض بس ماني مصدق ولا كلمه اللي قلته علي قلت طيب ناصر وينه قال لي ناصر مين قلت له ناصر خويه قال واشتراني اسال نفسك يا عمي قلت له لا أنا متأكد وأنا ادري أن أهل ناصر ما راح يشوفونا وتأكد من السجلات اللي عندك بعام 1995 أكيد ما أحد حصلنا وأكيد كنا بلا أحد المفقودين صار الملازم يناظرني بنظرات استحقار وكأني مريض نفسي وقال لي طيب وأهلك ما توصلت معاهم حين نزلت راسي وقلت ما عندي اللومي وما أدري هل هي حية ولا ميتة قال لي الملازم طيب أنت بوعيك ولا فيك مرض نفسي قلت له أنا مزكون بستة رجع ضاره الملازم على الكرسي وقال وكيف عرفت أنه مزته؟ قلت له بقول لك كل شيء إذا سجلت الكلام اللي بقوله لك قال ملازم طيب يا محمد فهمني تكفى كيف عايش طول هالسنتين هذه ورجلك مكتورة ما صابتك لا غر غرينة ولا جسمك فقد أي نقطة دم وكيف كنت عايش بالكاف؟ قلت له كنت عايش مع الجن واما رجلي ما حسيت فيها أساسا يوم انقطعت فما ادري وصار لها بالضبط وبعد ما سألني الملازم عن اسمي وعلمته دور بالسجلات وحصلني ميت من سنتين الملازم للحين ما هو مصدق أي كلمة من اللي قلتها له كمل كلام الملازم وقال طيب يا محمد وش فيك بين كل جملة والثانية تكرر وتقول نار نار وش هالنار قلت له أنا فكري مشتت وذاكرتي ثعبانة تكفى لا تضغط عشان أقدر أتذكر كل شي وأقول لك بعد ما صحيت من الغيبوبة كنت اسمع أحد يبكي عند راسي فتحت عيوني وكان ناصر يا الله ما اقدر اوصف لك فرحتي وقتها ضميتها لصدره وانا ابكي واقول له يا ناصر تكفى علمني حنا بعلم ولا بحلم كان ناصر ينظر الرجل ويبكي على حاله ويقول ما ادري ما ادري وبعدها كان في ولد صغير عمره 7 او 8 شهور كان واقف ويكلمنا مع انه صغير ويقول لنا من اللي اكل الخبز وشرب المويه اللي هنا ليه تاكلون اكلي وتشربون مويتي انصرع ناصرع الارض وهو ينتفض بقوة لما شفنا الولد يأخذ من التراب ويأكله ويضحك فقلت له والله حنا نحبكم ولا نبي ناذيكم بس ليه تأذونا حنا أساسا ما سوينا لكم شيء قال الولد اللي يجي ببيوتنا بآخر الليل يتحمل اللي يجي حنا من آذي للي آذينا باللحظة هذه زاد الظلام حولي ما كنت أدري اهتم بكلام الولد الصغير اللي قدامي او اهتم بناصر اللي كان ينتفض ويقول كلمات اول مره اسمعها بحياتي والدم اللي يطلع من فمه وبرضه رجلي المبتوره معقوله نهايتي هنا معقوله خلاص انتهت حياتي الولد صار يضحك بشكل هستيري ما كنت ادري وش اليوم ولا كم الساعه وبرضه الاشكال اللي كانت تجينا كانت كافية ان تدخلني بغيبوبه كل فتره ما كنت احس بالراحه الا ذا نمت كان كل شيء حولي كافي انه يجمد اطرافي وعروقي وهنا سمعت صوت طلع من ناصر مره ثانيه وقال تدري ليه محمد ماسكنا جسمك للحين ناصر خويك هو اللي بدأ التحدي وما كان يذكر ربه بس جريمتك كنت اكبر من كذا انت اللي ذبحت ولد الحرمة وانطالع للجبل كان نايم ودعستها برجلينك سمعت صوت وراي لفيت بسرعة شفت حرمة الحرمة كان شعره اسود وطويل وجنبها قزم قالتلي لا تستغرب من شيء اللي تشوفه لانك بعالم ثاني عالم اقدم من العصور هذي كلها وقالت تب تطلع من هنا تشوف خويك ناصر أبيك تطلع قلبه وتاكلها قدام الحرمة اللي ذبحت ولدها ولا بتشوف راس ناصر خويه كين فتر قدامه وحياتك بتبقى معانا هذا الحوار اللي سجله الملازم عام 1997 أهل ناصر نسوا ناصر وبرضه أم محمد توفت من الحزن على ولدها الوحيد سالم كان يراجع عن طبيب نفسي من الأحلام اللي كانت تجيء كانوا أهل القرية اللي حصل محمد وده الملازم متعاطفين معاه بس ما حد مصدقه ومرات له كأنه مجنون باللحظة هذه كان الملازم حاط يده وناظر محمد ويفكر قطع حبل بلفكاره محمد وهو يسوي حركات غريبة طلب من العسكر إنه ياخذه للتوقيف ودخل محمد وجلسه بالزاوية طبعا بالتوقيف نفسه ما كان مع محمد إلا واحد ومتهم سرقة سيارة الشخص هذا ما اهتم لمحمد وحالته وحط راسه هيبي نام وبعد ساعات صح على صراخ حرمة وباللحظة هذي فزه ويناظر الحرمة تضرب محمد كان ضربها قوة تضربها بالدار وتصارخ عليه ومحمد كان كاف انه يبكي ويصارخ بالزاويه وهو يقول نار نار ركض شخص الباب التوقف ويصارخ ويضرب بابه بقوة خافوا العساكن من صوت الصراخ افتحوا الباب وطلعوا وهو يبكي ويصارخ الشيء اللي شافه ادخلوا على طول على محمد وكان يصب دم ويبكي وكان ماسك شعره بيدينه ويبي قطعه هذا الشخص الملازم علمهم بالسالف والملازم للحين ما هو مصدق اللي يصير نقوله محمد للحبس الانفرادي وحطوا عسكري قدام الباب خاص لمحمد العسكري هذا كان كل عشر دقائق يرجع ويشيك على محمد اول ما رجع فتح الباب يبدخل اكل على محمد ونظر للزنزانه شاف حرمه شعر اسود تبكي وتمسح على شعر محمد نظره الحرمه للعسكري وعيونها دموع على الحاله اللي يمر فيها محمد ودخلت بجسمه العسكري من الصدمة ما قدر يتحرك وبثواني بس طاح بسكتة قلبية من الشي اللي شافه و باب الزنزانة مفتوح بعد نص ساعة جاء العسكري الثاني عشان يسكر مكان خوية وحصل طايح وميت بالأرض حاول ينقذه بس ما قدر ركض على طول للملازم وبلغه جاء الملازم معه 6 جنود ان العسكر العسكري المستشفى وطلب من القسم كامل لا يتكلم على الشي اللي صار وما يبي الخوف ينتشر بكل مكان بالقرية رجع الملازم لزنزانة محمد فتح الباب ودخل وصار يضربني بقوة ما عندها على بطني ما كنت مستوعب اللي يصير ولك كنت ادري ليه يضربني الملازم وبعدها سحبني من رجلي لين مكتب وجلسنا على الكرسي وهو يدفل علي ويقول بتعلمني الحين ليه مات الجندي ولا اذبحك وما أحد يبيدري عنك وباللحظة هذه نزلت دمعت على خدي وقلت ما أدري ما أدري ليه مات يمكن شاف شيء من اللي أنا دائما اشوفه قال ملازم انت شخص مريض ومرضك هذا بده ينتشر بكل مكان وبعدها مسك الاوراق وقال ابي اخلص باقي اقوالك وافتك منك حل حليه ما تناصر وعلمني اساسا كيف وصلت لقريتنا قلت له مرة تشور حنا داخل الكهف كان الاكل اللي وصلنا بس مدري كيف كان ناصر مريض بعد ما اقطعوا لسانه ووحدة من اذانه وبعدها دخلت حرم ماسكه ولد ميت بيدها ايه هي نفسها هي اللي تكلمت عنها بالبداية ودخلوا وراها ناس كانت اشكالهم كانها بشر بس ملابسهم غريبه وسودا لف علي ناصر وهو يبتسم وانا ناظره وابكي لان ناصر درن هذه نهايتنا طبعا باللحظه هذه جاني صرع وغم عليه وانا بمكتب الملازم وقف الضابط جاي يحاول يصحيني وبعدها سمع اصوات تتكلم داخل جسمي بدا يذكر الله لين ما اختفت الاصوات طلب من العساكر انه ينقلوني للحبس مره ثانيه وهو وصاهم يذكرون الله بين كل فترة وفترة ويطلب منهم من ما يخافون من الاشياء اللي يشوفونها كنت أحس فيهم هم يشيلوني وبرضو يسحبوني للحبس أسمعهم بس ماني قادر أتكلم ولا قادر أفتح عيوني بس لو أقدر أتكلم لو أقدر أقولهم يذبحوني ويريحوني من هالعذاب وهنا سكروا باب الحبس خلوني وحيد بين هالجدران وحيدة صارع وحدتي وخوفي ووقفوا الجنود برا الحبس وكأنهم يحرسون شخص من أخطر الأشخاص بهالدنيا كانوا يضحكون لعل وعسى يخف التوتر اللي فيهم ما غابت الشمس وبدا مركز يغرق بظلمته. راح واحد من عساكر شيك على الملازم طبعا كان اسمه سلطان اول ما دخل عليه كان الملازم غارق بتفكيره وبالمصيبه اللي طاحت عليه رجع له عشان يكمل السلام اللي عليه وهنا لاحظ انهم مجتمعين كلهم عند باب الزنزانه ويسمعون استغرب وقرب منهم وقال له وهو يهمس وش تسوون انتم قال واحد منهم سلطان تاتع على حطدنا على الباب وكان يسمع اكثر من شخص في داخل والواضح من طريقه كلامهم يتناقشون بشيء مهم والمصيبه اساسا كلامه ما هو مفهوم واللي خوف العساكر اكثر انه بالزنزانه هذي شخص اسمه محمد بس الحين كانهم يحسون زنزانه فيها قبيله كامله قرروا انهم يفتحون الباب لان خايفين محمد يصير له شيء ما حد تشجع منهم من الا سلطان الكل ابعد على الباب وصار يرقبون سلطان من بعيد سلطان نزل السلاح ونزل كل شيء معه وراح الباب وفتح القفل وهو يسمي ويتحوذ من الشيطان اول ما فتح الباب اختفت الاصوات دف الباب ودخل حصل محمد معرق وحالته حاله وكان يصارخ ويقول نار نار قرب من محمد وحط يده على خده كان جسم محمد حار وبعدها وقف وعطاه ظهره بيطلع. وهنا مسك محمد رجل سلطان لف سلطان عليه وكان وجه محمد خايف ودمع بعينه صحيح ان محمد كان ساكت. بس الواضح من عيونه انه يقول للسلطان تكفى ساعدني سلطان بالحالة هذه ما قدر يسوي اول ما سكر الباب سمع همس وضحكات داخل الزنزانه وكله قهرنا ما يقدر يساعد محمد من ورا هالباب طبعا جه اليوم الثاني الملازم كان يدور اي شيء وصله لاهل محمد واللي عرف ان ابوه متوفي وله عنه فدق عليه وشرح له كل شيء ضحك عم محمد وقالنا هذا كذاب ونولد اخوه متوفي من سنتين أصر الملازم العم محمد يجي ويستلمه بس عمها رفض وحذر الملازم من عليه مرة ثانية قال حد العساكر نحن نبي نجيب شيخ يقرأ على محمد وافق الملازم بس قال لما خلص حقيقي معه لازم أعرفه الصاير هنا وناصر وين اختفى وطلب من العساكر يجيبون محمد طبعا العساكر مسكون يجلسونه بالكرسي اللي قدام الملازم وقال الملازم هاي يا محمد تقدر تكمل قصتك قلت له لما ناصر كان ينتفض لسانه وذنه مقطوعين وطلب مني اني اطلع قلبه واكله واني اذبح ناصر رفضت بعده شفته يتعصر وكأنه يتعذب وكان يصارخ لدرجة اني حسيت كل اللي حولها الجبل سمعوا صوته واللي يعور قلبي اكثر ناصر كان يناظرني وكان يحاول يقول لي شيء بس ما هو قادر لان كان مقطوع وبعده سحبوه الهيلين ما اختفى بالظلام بعده تركوني 3 ايام 3 ايام ما كنت اشوف فيها لا شمس ولا اكل ولا شرب حتى النوم ما كنت اقدر انام وقبل ما اجي قريتكم سبع ايام كان في جنيه بالجبل عمرها 23 سنه كانت ساكنه بجسمي هي اللي كانت تواسيني طول هالسنتين هذه طبعا هي اللي كانت تجيب لي الاكل وبرضه هي اللي وعدتني انها تطلعني من هالمكان بس قالت انها ما تقدر تطلعنا انا مع بعض وقالت انه بيوم الايام راح يغمى علي وبعدها راح حصل نفسي بشارع قريب من القريه وبالفعل اغمى علي وصحيت عن شارع رئيسي اللي دخلني القريه ومشيت ما حصلني الناس وجابوني لكم طبعا بالوقت هذا الملازم ذبحها الفضول وقال طيب يا محمد وصف لي حياتهم قلت له هم مثلنا بالضبط يعيشون حياتهم طبيعية وفي ناس منهم طيبين لدرجة ما تتصورها لدرجه انهم يحاولون يساعدوني باسماني كترون وفي منهم المسلمين وفي منهم المسيح واليهود وفي منهم اللي يأكلون البخور وبعضهم يشربون الدم وبعضهم يكون فضلات الحيوانات وانت بكرامه وباللحظه هذي وصل الدكتور كان الملازم طالب دكتور عشان يكشف على محمد وبالفعل بدا الدكتور يكشف عليه وقال انه لازم ينقل المستشفى عشان تحاليل والامور هذي ونقلوه للمستشفى واكدت التحاليل محمد فيه التهاب الكبد وامراض ثانيه كثيره وان حالته ما تسمح انه يرجع للقسم ولازم يقضي بالمستشفى تحت المراقبه رفض الملازم ورجع للقسم وحطه بالحبس مرة ثانية وبعد ساعات دخل عليه بالحبس كان محمد يبكي وعيونه حمرا جلس الملازم جنبه ويمسح دمعته وقال انا عارف يا محمد اني ضغطت عليك كثير بس لازم اعرف وش صار وبرضي عندي حالة قتل والعسكري اللي مات انت عارف يا محمد هذه امور ما قدرت غضى عنها وانا يا محمد ما بيدي شيء وادري اساسا التحقيق خلاص انتهى لان ما في شيء جديد رح تقوله يفيدني بس ما اقدر اطلعك من الحبس اخاف اللي داخلك ياذون العالم والعالم هذول اساسا ما لهم دخل طلع الملازم رفع اوراق محمد وينتثر القرار من الاداره بحالة محمد وبعد يومين جاه فاكس من الاداره انهم ينقلون محمد المستشفى شهار الامراض النفسيه وقتها حس الملازم بالذنب وانه تسرع ورفع وراق محمد انقلوا محمد للمستشفى وبعد 94 يوم حصلوه ميت وبيده رساله كانت الرساله موجهه للملازم لما وصلوا الرساله الملازم وفتحها انصت من فيه ولد محمد من لحمه ودمه بالجبل وأن محمد تزوج من جنيه بالجبل وطلب منه ان ياخذ ولده ويربيه عنده وعلمها بمكانه بالجبل وحثره انه يروح بالليل وطلب منه يروح بعد صلاه العصر راح الملازم لقريه ناصر ومحمد وبدأ يسأل على الجبل طبعا كل ما يسأل أي شخص عن الجبل كانوا يحذرونه ويخوفونه ان الجبل هذا اللي يروح له ما يرجع بس تجنب كل كلام هذا وراح اول ما وصل عند مدخل الجبل شاف ولد صغير يبكي عند شجرة راح لو كان ولد محمد كان بقمه البراءه والطفوله خذاه راح فيه البيت هو وزوجته طبعا استغربت زوجته من الولد وقال ان هذا ولد خويه وان خويه مات هو وزوجته وما بقل الطفل هذا ويبي يربيه عنده وفراحت زوجته بالولد وحكم انه اساسا ما جابه لبنت واحده ويبون ولد وبعد سنه واربع شهور احترق بيت الملازم فجاه وحصلوه محروق هو وزوجته وبنته وبعد التحقيق مع الجيران قالوا ان الملازم كان يشتكم في قطوة سودا دايم توقف عند باب بيته بس الغريب بالموضوع واللي حير الجيران كلهم انهم ما حصلوا الولد الصغير اللي رباه الملازم ببيته واللي اساسا سماه الملازم ناصر على وصية محمد قبل ما يموت تقفلت قضية ناصر ومحمد وبرضه تقفلت قضية الملازم وليومكم هذا ما حصلوا ولد محمد عاش محمد سنتين صار فيها الالم والخوف سنتين ذاك فيها اقوى عذاب سنتين عايش فيها بالظلمه اسير وحدته وحزانه وكل هذا بسبب التحدي اللي يطلع للجبل ايه ذاك الجبل المسكون نصيحتي لك اللي تسمع المقطع انتبه تروح الاماكن مهجورة لأن ما تدري يمكن اللي صار لمحمد وناصر يصير لك انت انتهت القصه يعطيكم ألف مليون عافيه على المتابعه ويا حبايبي والله اعتذر على التاخير اللي صار بالقصص بس يعني كثير يجوني واللي يسب واللي يقول انا بلغي اشتراك لانك انت ما تنزل قصص والله الامور هذه تحز بالخاطر يعني معقوله انت اشتركت عشان القصص ما هو عشاني يعني والله العظيم ومنحلف بالله فصدقوه انه كل تعب بالقصص هذه عشان ارضيك وابسطك ما هو عشان تذلني بكل صغيرة وكبيرة انك انت بتلغي اشتراكك ويشهد الله علي اني انا اساسا اعتبركم مثل اخواني وخواتي فاصبركم علي تكفون واساسا اساسا ما ماني قادر احصل قصص كويسة افضل قصص انزلت يعني جوال امراه بداية الرئيب طريق الجنوب جبل الجن يعني أمور كثيرة نزلتها فما في قصص الحين صحيح أني أنا قلت من اكتبوا لي قصصكم وارسلوها لي على ميل بس يعني ما كانت قد المقام وانت معرفيني أنا موثوس بالأمور هذه يعني ما أحب أنزل أي شيء تسليك فاتاثرني طولت عليكم مجرد كلام حبيت نفضفض يعني بحكم أنكم أخوان وخواتي برضه فلا تنسوا تضيفون على إنستجرام إذا حب تتواصل معي أو تعطيني انطباعك بشكل عام عن القصة كم معكم أخوك الستاعش ثم هلا